بسم الله الرحمن الرحيم إذا ادلهنت بالأمة الخطوة وأحطت بها الكون، وتداعت عليها الأمم وقذفت بألوان الحوال تأتي القلائقة لتعيدها إلى عهدها المجيد وتودها إلى مجدها التلي يا أيها فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلي تحشرون آخر إليه تحشرون أخي المستمعين صوت طالما أصغت إليه الأذان وهو يتلو خاشعا آيات القرآن فكم من عين بكت وكم من قلب أناب وهو يسمع كتاب الله يتلع يبشرهم ربهم برحمه منه ورضان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم القلاب هي بنا لنحلق الصويا في جو إيماني مملوء بالتميز والإبداع لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فيان تولى وفقل حسبي الله لا اله الا هو لا اله الا هو علي توكلت علي توكلت وهو رب العرش العظيم تسجيلات النهار الإسرائيل تقدم الثاني من سلسلة نور النهار الجزء الثاني قراءة المباركة لسورتي الأنفال والتوبة من صلاة التراويح للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض أمن الآن فمع التلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 اسمع كلام الله ثم أبلغهم آمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عياذ الله وعياذ رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند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 فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ياتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهن بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذنب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما تعملون؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على آفوسهم بالكفر. أولئك حبقت أعمالهم وفن لهم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال يوم الآذن وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعساء أولائك فعساء أولائك أئ يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية آمن كمن آمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عياذ الله والله لا يهدي القوم الرّوانين الذين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات إخوانكم أولياء، لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء، إن استحب الكفر على الإيمان، ومن يتولعون منكم فأولئك هم. أبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارت تخشونك سادنا. وتجارته تخشونك سادها ومساكنو ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حَتَّى رَبُّ صُحَّ الله يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَذِلُّ قَوْمَ الفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ عنكم شَيْئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مددني ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها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 قام قال الله انا يهفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هُوَ وَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ويأذى الله إلا كافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى, بالهدى ودين الحق ليُغرِّه على الدين كله ليُغرِّه على الدين كلي وله كره المشركون يا كثيراً من الأحبار والرحبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله ولا يوفقون ونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتُكوابع جبالهم فتُكوابع جبالهم وجنوبهم وضهرهم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 أَلَا تَظُنُّونَ فِي أَنَّ فَأْسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا الله مع المتقين إن من نسي في الكفر ضل به الذين كفروا يحلون له عمل ويحرمون له عمل يواتئ حرم الله فيحل له ما حرم الله, الله زينا لهم زون أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم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 لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافروا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأن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 بين المتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 وفيكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 في الكافرين إن تصبك حسنة تسأم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قل لي صبنا سب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحصنين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل آفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كون قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن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 في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحنفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 رسولهم وطالوا حزمنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 قُل اَذِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْلُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْنِفُونَ مِنَ اللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون آت نزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذر ولا إياه سألتهم لا يقولون إنما كنت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 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم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 نا رجلاً ما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالا وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولاد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 وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هؤلاء كسيارحهم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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد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 الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولا نصير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 ارحل مخلفون بمقعده الخلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفس في سبيل الله وقالوا لا نافر في الحر قل لا رجنا ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فالذي يضحك قليلا والذي يبكي كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفة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 هم لا يفقضون، لكن الرسول والذين آمنوا معهم جادو بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات. تجري من تحتها الأنهار أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم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 سيحلفون بالله إنكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما أؤاهم جهنم وما بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المغاجين والأنصار والذين اتبعون بإحسان والذين اتبعون بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار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 وَنَظَرُوا وَنَظَرُوا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون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 سسابن يلهو على شفجر في النار فانهربي فانهربي في النار جهنما والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنينم الذي بنى غريبه في قلوبهم الا الا أن تقطع قلوبهم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 السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والنامون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله اتبر آمين إن إبراهيم لأواهم حنيم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 لا يلوي ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسر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 أراد بأن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرضو بأفسهم عن نفسهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظنوا، ولا نصابوا، ولا مخنصات في سبيل الله. ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا نفقة صغيرة ولا كبيرا ولا يقطعون عاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من لفرق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينولكم من الكفار قَاتِلُوا النَّبِيِّينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّا يَقُولُ فَمِنْهُم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 يُفتنونَ في كل عام مَرَّةً أو مَرَّتينَ ثُمَّ لَا يَتوبونَ ثُمَّ لَا يَتوبونَ وَلَا هُمْ يَذكّرُونَ وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سورةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ أحد ثم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 يا تولوا وفق الحسب يالله لا اله الا هو لا اله الا هو علي توكلت علي توكلت وهو رب العرش العظيم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 الظيره ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماتي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كذب المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني امدكم اني امدكم بألف من الملائكة مرد وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم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 سَالِقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن شاقِقَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَعَلِمُوا فَذُوقُوا وأن, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 وَبِئْسَ الْمَصِير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَأَنْرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَن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 جديد عقاب وذكرو إذاتهم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فأوكم فأوكم وأيدهم بنصره ورزقكم من الطيبات.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 أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله, إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 تصديقًا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا.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 وَإِنَّ عُدُوَّهُ فَقَدْ مَضَتْ صُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقاتلوهم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْلَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن يَتَهَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُلَكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه, خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم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 وصوا والركم اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله عليم عليم اذ يريكهم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ التَّقَيْتُمْ فِيهِ أَعْيُنٍ كُمْ طَلِينَ وَيُقَلِّلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنٍ الله اللَّهُ أَمْرَكَ كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَّا اللَّهُ تُرْجِعُ الْأُمُورُ لقيتم في أتى فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهبن يحكموا صبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين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 تغفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم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 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون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 رضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنما تثقفنهم في الحرب فشرد بكم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سوى إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم استطعت من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من عدوهم لا تعلمونهم الله ويعلمهم وما توفقوا من شيء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 أيكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبو ألف من الذين كفروا، يغلبو ألف من الذين كفروا هم قوم لا يقومون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبون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 يا أيها النبي قل ما في أيدكم من الأسرار إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ الْقُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُقْتِمُ خَيْرًا يُقْتِمُ خَيْرًا مِنْ أُخِدَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن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 شيء حتى يهاجروا وإن استعصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 غفرت ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاعدوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن بكل شيء وترقب إصداراً القادم وختاماً تودعكم تسجيلات النهار الإسلامية المملكة العربية السعودية الرياض حي نسيم شارع الإمام أحمد بن حمرين هاتف صفر واحد اثنان واحد سبعة جوال التسجيل صفر خمسة, خمسة واحد واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة صفر صحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس علما أن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته